صاحب الجنتين واحد أنعم الله تعالى على رجل من بني إسرائيل فرزقه ولدين رباهما وتعب في تنشئتهما إلى أن أصبحا شابين كبيرين ومع أن نشأتهما واحدة فإن طباعهما كانت مختلفة ومتباينة لقد علمهما الأب زراعة الأرض وقد أجادا زراعتها وإنتاج الثمار الطيبة والفواكه اللذيذة منها وما هي إلا سنوات حتى كبر الرجل وأحس بأن أجله سيحين عما قريب فجمع ولديه ونصحهما بالاستمرار في العمل والنشأة الصالحة والبعد عن البغضاء والكراهية اثنان مات الأب وترك لولديه الأراضي والأموال وأخذ الأخ الأول نصيبه من الأرض والثروة وحمد الله على ذلك وشكره على النعم الكثيرة وقال يا ربي إنني لن أنسى عبادك الفقراء ولن أتخلى عن المساكين والجائعين إنني في طاعتك دوما يا ربي سبحانك أرجو مغفرتك وأسألك أن تساعدني على عمل الخير في هذه الدنيا ولك الحمد يا رب في الأولى والآخرة ثلاثة وأما الولد الآخر فلم يكن مثل أخيه فإنه ما كاد يأخذ حقه ونصيبه من الثروة حتى اختزن النقود في منزله وحرم منها الفقراء والمساكين فكان إذا رأى مسكيناً أغمض عينيه حتى لا تحدثه نفسه بالعطف عليه وإذا سمع نداء من فقير أغلق أذنيه لكي لا يسمع كلامه وهكذا عاش وكل همه أن يحافظ على ماله ويزيده فلم يخرج منه زكاته كما فعل أخوه أربعة لقد أعطى الله كلا الأخوين مالا ورزقهما من الأولاد والنعم الكثير ولكن الأخ الثاني الذي لم يشكر نعمة الله عليه قام بشراء بساتين كثيرة واعتنى بزراعتها وأحسن خدمتها فازدادت ثروته وأمواله وجعل الله له من البساتين جنتين من أجمل الجنات فيهما العنب وتحوطهما أشجار النخيل الباسقة وتجري فيهما الأنهار من الينابيع العذبة ويحملان الفاكهة اللذيذة من كل نوعه وإذا ما نظر إليهما الناظر حسبهما جنتين لشدة جمالهما وحسنهما وما فيهما من الخير الكثير من الشجر والثمر والطيور والماء والينابية خمسة لم تقف النعمة عند هذا الحد بل رزقه الله أولادا ساعدوه في جلب الربح والمال فأصبح غنيا لا مثيل له وأصبح أكثر من أخيه مالا وولدا وهذه النعم كلها لم تكن عند الأخ الأول الذي اقتنع بالقليل من المال وأنفق الكثير منه في سبيل الله للمسكين والمحتاج والفقير وقد كان مع القليل الذي عنده مرتاح الضمير عفيف النفس يحمد الله ويشكره ويعرف حق نعم الله الكثيرة كلما جاءته فلا يبخل ولا يكفر ولا يجحد ولا ينكر ستة هذان هما الأخوان الغني الذي كثر الثروته والفقير الذي اقتنع بالقليل دون طمع ولا بخل ولكن هل تدرون ماذا كان أثر عدم شكر الأخ الثاني للنعم والغناء وبماذا قابل أخاه الفقير عندما دخل عليه عدث هذا ذات مرة ولما رآه استهزأ به وسخر منه وقال انظر إلى حالتك كيف أصبحت لا تملك مالا ولا ولدا أما أنا فإنني أكثر منك مالا وأكثر أولادا تعال ادخل معي جنتي الجميلتين وشاهد أملاكي الكثيرة تعالى لكي ترى الكروم والفواكه والأنهار والجمال والخير الكثير إن جنتي تزيدان ربحي وعطائي وإني أعلم أن هذه النعم والخيرات كلها ستدوم ولن يقطع الله عني كل هذا الرزق الوفير ثم سكت قليلا وقال وأما عن يوم القيامة الذي تخاف منه فإني لا أظن أن هناك يوما كهذا اليوم وإن اعتقدت معك بوجود الحساب فإن الله سيعطيني هناك خيرا مما أعطاني في هذه الدنيا ألا تراه قد رزقني الآن فلا بد أنه يرزقني في الآخرة إن كانت هناك آخرة كما تزعم وأنا أستحق هذا أليس كذلك وتابع ضحكه واستهزاءه سبعة. نظر إليه الأخ المؤمن وبكى شفقة عليه وأحب أن يصحح اعتقاد أخيه الكافر وأن يهديه إلى الإيمان فقال له وهو يعظه يا أخي أكفرت بالله الذي خلقك ورزقك الجنة والمال والأولاد أكفرت بالله الذي خلقك في بطن أمك وجعلك طفلا ثم شابا قويا أيعجز الله عن خلقك مرة ثانية بعد أن يميتك وتدفن في الطراب يا أخي أليس الخلق مرة أخرى أهون من الأولى وكله على الله هين ألا تريد أن تزيل هذا الكفر عن عقلك وهذا الشرك من قلبك ثمانية ثم إنك يا أخي تشمت بي وتفخر علي بأن الله أعطاك مالا وأولادا أكثر مني ولكن إن كنت فقيرا لا أملك مالا ولا ولدا فإن نفسي غنية مؤمنة لا تتعلق بالدنيا وزينتها وأنا أعتقد يا أخي أن الدنيا زائلة وأن المال لن يبقى وأن الأولاد سيموتون مثلنا لا تعجب إن أزال الله هذه الأموال والجنان التي تملكها من الوجود وجعل أنهار جنتيك جافة وأشجارها يابسة وليس هذا صعبا على الله ولن يعزز عن ذلك أبدا تسعة يا أخي ألا تفكر أن تقول إذا دخلت جنتيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن كفرك لن ينفعك يا أخي فارجع إلى الهدى وآمن بقدرة الله واشكر نعمه عليك ولا تكفر بها فهو قادر على أن يعاقبك في هذه الدنيا أمام عينيك عشرة ولم يسمع الكافر كلام أخيه المؤمن بل ازداد كفرا وعنادا ولم يلتفت إلى تطهير قلبه وإزالة الكفر عن صدره لقد نصح له أخوه ودله على الطريق الصحيح لكنه لم يحاول أن يقتنع ويفهم وأن يؤمن بالله ويحمده ويشكره هل يتركه دون عقاب؟ هل يرضى الله تعالى لعباده الكفر والشرك؟ وهل سيبقى الكافر يلهو ويرتع في الضلال؟ أحد عشر بعد أن تكلم الأخ المؤمن ناصحا لأخيه الكافر عاد إلى منزله وهو يعلم أن عاقبة الكفر سيئة وأن الكفر لن يدوم ولو استمر طويلا لأن الله لا يقبل من الإنسان إلا الإسلام والإيمان اثنى عشر وهذا ما حدث فلقد ذهب الكافر يوما إلى جنتيه من أجل أن يزيد افتخاره واستكباره ولكن يا لهول المنظر الذي رآه هل تعرفون ماذا رآه وماذا حدث له لقد سقط على الأرض مغشيا عليه من هول الكارثة فالأنهار قد جف ماءها والكروم قد يبست جذوعها وأغصانها والزهر قد مات والثمر قد سقط لا حركة ولا حياة ولا بهجة ولا أمل وكل ما في الجنتين أصبح ساكنا موحشا وجف حلق الكافر ووضع يده على فمه وعض على أصابعه ندما وأخذ يصرخ ويبكي حزنا على ما حل به ثلاثة لقد انتهى الجمال وذهب الخير وفني المال أين الفخار وأين الاستكبار بل أين الجحود والإنكار كل ذلك قد ضاع ولم يفده صراخه ولا بكاؤه ولفظ آخر كلماته الدالة على أساه العميق وحزنه الشديد وقال تلك الجملة التي حدثنا عنها القرآن الكريم قالها بعد أن فارقته الخيرات والنعم يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قالها نادما فلم ينفعه الندم ولم يكن له من ينصره من عقاب الله وعذابه وكانت هذه نهايته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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيدها به أبدا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 فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 هو خير ثوابا وخير عقبا